جًا او إثماً ثم يرمي به بنيها ثم يرمي به بني ان فقد احتمال افتانه وهثما مبين ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمه طائفه من وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُورُونَ كَمَا لَمْ تَعْلَمُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن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 وَإِنْ يَدَعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَوْ ضِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَدْنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ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 ولائك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً وعد الله حقاً وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً